والذينهم على صلواتهم يحافظون، هُنَاكَ همُ الْوَارِثُونَ الَّذينَ يَرِثونَ الْفِتْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 فأنشأ لكم به جنة من نخيل وأعنب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل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 ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا فلا تتقون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 وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ, وأنا ربكم فَاتَّقُونَ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 ام لم يعرفوا رسولهم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جننه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون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 قل أ فلا تتقون قل من بيده ملكو تكل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون سيقولون لله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 قال إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَلِيلًا لَّو أنَّكم كُنتم تَعْلَمون أَفَحَاسِبَتُمْ أََّ ماَا عَبَثًا عَبَثَا أَفَحَسِبَتُمْ أن مَا خَلَقُناَاكُمْ عَبَثَون وَأَنكُمْ إلينا لا ترجعون فتعالى الله